ذا صح دع عليه السلام مساء السلام اذا ورد بعد المجمل قولن وفعل يصلح كل منهما للبيان فهما إما متفقان كما لو طافوا بعد نزول آية الحج طوافا واحدا ها حج اللي طاف الزيارة ماش ماوش ما هوش الحج لا الطواف ذا كل واحد اللي طاف صحيح يا الله اذا طاف بعد آية الحج وش ما يبين للحج يا هم ما هم المبيّن ما قال ما بلا بيّن بيّن ما هم بيّن كلها ما, ما نخبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لك على فعل من البيانات وقف وطاف وبات في المزارفة أو ساحة الامور كما لو طاف بعد نزول آية الحيط طوافاً واحدا وأمر بطواف واحداً أو مختلفان كما لو فعل طوافين وأمر بواحدين وعلى أنهما متفقان إما أن المتقدم منهما أو لا إن علم فالمتقدم البيان لحصول إهمي قولاً واحداً يعني متفقين يا حسن حسن صاحب الحاشر قرم بيقول تما بيقصوا برفيان بفعل ما هو دليل؟ بفعل ما هو دليل؟ أسأل. وإن جهل المتقدم منهما فأحدهما هو البيان عند الجمهور وهو الأول في نفس الأمر والثاني كالتأكيد لحصول المقصود دينه سواء كان, سواء كان, راجعا سواء كان راجحا أو مساويا أو مرجوحا يعني في نفس الواقع هو الأول حصل به البيان كيف ما كان مساوي ولا راجح ولا مرجوح ولا الأول الأول أيه في نفس الواقع على الواقع إذا جاء الواقع على أول هو الوش هو حظر الباب كيف ما كان منهم هذا عند النبي هو كل راجع عنده هذا عند النبي ولا ما نقول من الفعل كيف <تصفيق> باعتباره،, باعتباره, باعتباره شي قال أقوى أقوى أقوى باعتبار اقوى اللي هو باعتبارها. باعتبار شيء باعتبار شيء مثلا باعتبار كونه بيان هذا الشيء قطعه. باعتبار مثلا دلالته فلاه أضعف. ها من ذا ناحية. اتبار قوانة بيان لهيئات والقول قوانة في بان حقم. نعم في دلالته يعني هو أقوى وفي بيانه للحكم القوانة أقوى. عن <تصفيق> القول أقوى هذا فعاء عمانها الحين يفعل إنها عشر حاجة يمين وقف على فعل قدو أقواجي بالنسبة هالكون ال الفعل <تصفيق> بين <البان> الهيئة الفعل <تصفيق> بالنسبة للحكم الشرعية الحكم ديها الوجوب ولا الحرمة ولا نج لا فالقول إيه والله جدنا ما هم تكتب تكتب ولا تقرأ <تصفيق> الفعل ما تكتب ولا إيه فالقول أقوى الفعل ايه يعني باعتبار مثلا اقل حاجة مثلا كوله ما خاصه ما حين يقول يدل على الجواز رسول الله ما هو صابر يفعل غيره غير جائز ايوه ما اخذ الموضوع عمي اما الجولف مو يجو يحتمل كذا يحتمل كذا كما احسن على لا يحتمل جائز هذا الفعل جائز والثاني كالتأكيد الحصول المقصود دونه سواء كان راجحا أو مساويا أو مرجحا قيل الأمر كذلك مع التساوي وإلا وجب أن يتعين غير الراجح للبيان حكما بتقدمه وتأخر الراجح وإلى هذا ذهب الآمدي سواه وذلك الامتناع التأكيد به قال على المرجوح هو قال قال الأمر كذلك تمام الحكم المتقدم هو البيان وقع به لكن مع التساوي وإلا وجب هذا أن يتعين الراجح للتأخير وإلا وجب هذا المرجوع المرجوع دي جوال <تصفيق> وإلا وجب أن يتعين غير الراجح الراجح نقول أنه متأخر والمرجوح نقول أنه متقدم المرجوح لقع بهالبيان كذا حكم دائما كذا أجهر أجهر متعين. متعين أحكم أنا مش متعيّن أنا المتقدم هو المرجوح الضعيف لأن ما هو ما لك القوي ورجع ده يجي ده لك بعده القوي بينه لك بالضعيف قال إن المرجوح. نقول إن المرجوح هو المتقدم نحكم بكذا ليش لأن إحنا لو حكمنا إن الرازح هو المتقدم يعني إن الواضح ورجع بعده نجيبه جاء قدر المرجوح ما وزابري بيل لنا الراجع أكده المرجوح الضعيف ما وزابري بيل لك ذا أكده ما وزابري بس أكده ولا يأكده لأن التأكيد بالأوضح لا لا إحنا ما, ال... ما قالوا في التأكيد أوضح قالوا إذا قال جاء زيدون عبد جاء زيدون أبو بكر ولا قال ما إذا ت... إنه يتأخ... واجب تأخيرها قالوا لا إنها أوضح في الدلالة ولا يجوز أن تقول جاء أبو عبد الله زيدون، لأن أبو عبد الله أوضح من زيد، في زيد وزيادة، فإذا آخر أن تقول أن تقول يعني في هذا لا يجوز عند بعضهم. لا يشاف أبو بكر. لا يجوز جاء أبو عبد الله ولا أبو بكر. لا يعني وجب تقول كذا، بكر أبو عبد الله أو من زيد، لأن في دلاله على هذا وزيادة. هم لو بدهن يا ابو عبد الله زيد عند بعضهم لا يجوز <تصفيق> ليه نفس الكلام ديه على <تصفيق> العرب من الكل لا لا هو علم مثلك الكنيه قلنا هي على العلم انقسمت الى ثلاثه اقسام مفرد وكنيه ولقب الكنيه قالوا هي اوضح من من زيد فلذا قالوا انه اذا اجتمع الاسم والكنيه قالوا وجب تأخير الكنيه ما هيكذا والله اذا اجتمع الاسم والكنيه وجب تأخير الكنيه يا أسف أبو حفظ عمر أبو حفظ عمر ما حيب قلت ما كنيه أكزام بالله أبو حفظ عمر أبو حفظ عمر أبو حفظ عمر ألوش؟ أبو <ألوش>؟ حفظ <تصفيق> ما كنيه بزول في كده كم عند ال... ما هي عند القول لا على القول دي لا ما هو اللجة. يعني هلا الكل هذه قالوا فيها زياده كبيره اي هو اسمه واضح لا لا ترتيبين الوش. لا لا لا اللقب الاسم عنا اسم وكونية ولقب. هل جمع الاسم واللقب ولا الاسم والكونية؟ ويجيب تكديم الاسم. قال وإذا جمع الاسم واللقب ويجيب تأثير اللقب. الاسم وين ما بتفتقدم. ها؟ ها؟ تمام. فإذا تأخر قالوا هنا واجب لأن لأ الثاني بي هو من الأول يعني فيكون متأخر إذا سنت يا والثاني أضعف من الأول فلا يجوز قال هنا وأن نحكم أن المتأخر هو الأقوى وأن البان وقع بالأضعف سوا قال وجب قال قيل الأمر كذلك مع التساوية إلا وجب أن يتعين غير الراجح البيان حكم بتقدمه وتأخر الراجح وإلى هذا ذهب الآمدي وذلك لم تنع التأكيد به قيل ذي أي بالمرجوح لو قدره متأخرا لأن الشيء لا يؤكد هو دونه في الدلالة قلنا ما ذكرتموه من امتناع التأكيد بالمرجوح ممنوع في المؤكد المستقل هذا من الإمام ها ممنوع في المؤكد المستقل كالجمل التي ذكروا بعضها إثر بعض للتأكيد اين الثالثه وان كانت اضعف من الاولى لو استقلت فانها بانضمامها اليها تزيدها تاكيدا تاكيدا تفيدها تاكيدا يعني الحين قال ذيك ال، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بعيدكم من التركة ولا تلقوا بعيدكم من تأكيد ال أنفقوا في سبيل الله معناه ولا تلقوا لا لو قلت لك افعل هذا ولا تتركه ما هو معنى التأكيد ما هو بعيد تأكيدا حين أقول إكرم زيدا ولا تترك إكراما ما تبغى تكون من تأكيد؟ ما أبغى تقوله يعني أقول هم تأكيد؟ هلا ما متأكد. فإنها بانضمامها إليها تفيدها تأكيدا وتقر وتقر تفيدها تأكيدا وتقر ومضمونها في النفس زيادة تقرير وإنما يمتنع ذلك في المفردات نحو جام القوم كلهم. ها؟ متنع عن مبادرات جعل القوم كلهم ما جاهم القوم كلهم جائز <تصفيق> قال ممكن جالر ما قالوا لا قال... من كلهم <تصفيق> لا لا القوم كلهم جائز قالوا لا الكوفيين هم قالوا, قالوا كانت في جوز حولا أكتعاء أمدش وقال لا إن التوكيد فضروري أن تكون المؤكدات فقال هالشيء أن القوم كلهم ماذا هو معرفة؟ لا لا غير ما يسمى تنعها لا يجوز انك تأكد لا تأكد الأهم قالوا إن حوين قالوا لا يجوز أن تأكد المعرفة بالأصالة يا يقوم كلهم أما القوم معرفة فهولام لا يستأكد إنك ايوه لا تأ لأن لا الفاضل توكيد معارض ليها <تصفيق> ما عارف كل هذا التوقيت اما كلهم على الخلاف حق القطب الا وش بسميه الخبيصي وش تعريف هبه بعض قالوا انها اعلى من وبعضه بعض قالوا بعض بل هذا انا هو تعرف التوقيت <تصفيق> اي <تصفيق> اي ما هذا ما القوم كلهم هذا ما به لا لا ما وإنما أنتن في المفردات نحن جاء خلاص نحن جاين القوم كلهم هذا ين... شمثيل هذا هو هذا المثال لا يجوز أن تقول جاء رجل النفسه لا, لا, لا يجوز تقول جاء رجل النفسه هو لا يجوز ما قالك من هم نعم متنع قال خلاص خلاص المفردات من الجاء القوم كلهم هذا المفرداس ياسم ما هم ممتنع يشتي لا لا هلا هذا مفرداس يتمكن لها فهذا ممتنع أن يكون التأكيد أضعف من المؤكد فلذا منهم يمنعوا تأكيد النخيرات قالوا مبلة تعريف لتوكيد المعارف ما هم ممتنع ها؟ لا ما هم ممتنع ممتنع هم ممتنع عمالية حين كل جاء رجل نفسه هذا لا يجوز يعني خبل لا يجوز كل جاء قوم كلهم هذا لا يجوز ماذا؟ ابغاك تقول المفردات اي هالمفردات هو مثل ذي هذا لا يجوز وش الشيء لا هوش وين قال لي قال هذا قال هو ما هو منوع في الجمل اذا كان تأكيدات جملة أي قال هذا لا ما هو ما بالمنع قال فالمهرجات هذه لا تأكدها ها؟ إنها منمنعها المفسد. أي لا يجوز تقول جاء رجل نفسه هذا تقول جاء رجل نفسه هذا لا يجوز سو so <تصفيق> <تصفيق> ليش؟ لا لأن لا يقدر تأكد لا المؤكد أقوى من منار المؤكد لا يجوز <تصفيق> نحن جالقون كلهم. وهما مختلفان مثال <تصفيق> <الضحك> ايه كان ما اشتل على يعني <لعزيز>. يعني المفردات لا لا خلاص حد نعمه جاء القوم وكلهم يا خبير انما انتبع ذلك في لا حديم نعم حدي نعم. امتنع المفردات. ها المفردات كجاء القوم كلهم. الله يعذب كلهم. وإنما يمتنع في المفردات نحو جانب القوم كلهم. هذه ها يمتنع. المفردات من الجانب القوم كلهم. المفردات التي نحن جايبهم 27 دينار بس تمام شباب الله ايش لا يعني كلها لا ولا بس يعني كلهم هباله الله دعاني كلها يعني جا كلهم كلها يعني ما بتشغيل عوامل لا هيا خير ما هم عقولنه شي يمثل به الذي هم متنع ويقول جاء القوم كلهم ها؟ سهيب الله ها لا معه سهيب كيّة هل تلقوا الله إيش حافظة؟ لا لا فسيّد الملائكة وكلهم يعني اخو القرآن الله حافظ ما نفع غلط. جا جا جا جاني قوم كله ها جاني مضمون كله ما دام متنع جاءني <تصفيق> جاني كله ما دام متنع رجل الناس هذا متنع الفاضل التوكيد قال انها معارف فلا انها تبع لا ما لا يجوز تبع الخيرات ها هي سوها <تصفيق> وهما مختلفان هما لا لا هما مختلمان وهما مختلفان فيهما وهما ايه ان لا وحده لا مش لا ما ومختلفان يعني مستفيدان ومختلفان وهما مختلف مختلفان بهما ما وهم الوش وهما القول والفعل انه مختلفان قول وفعل مختلفان فيهما ايوه وهذا عدوهم حال, حال, حال من, من وهما وهما, إيه. حال وهما. حال من الله مختلفن مختلفن وهما مختلفان مختلفون في حال وهما مختلفان حال وهو حتهم... وهما حال، كونهما لا، كونهما مختلفة لهم خبر المتجأ، وهما مختلفين، دين حاصلهم لا مختلفين جاءوا لا واحده قالوا المستشبرات انت وثاني خبر, خبر. مختلفين خبر. مختلف قال خبر وهم اي وهما مختلفة الثانية وهما ينفعل والقول هذا ما هو مختلف. وهو مبتداء خبره مختلف فيهم, مختلف فيهم. خبره ولو مختلفون فيهم وهما مبتداء مختلفون فيهم خبر وقال لهما مختلف كل حالية مختلفة أيوة غيروح عباتة مختلفان. مختلفة هما مختلفان جملة لا مختلفان خبر هما متدا ومختلفان مختلفان خبر. خبر لهما ما في حاجه وهما متدا ومختلفان خبر يعني انا بخلي سندي قال خنده. قال خبر وهما مختلفون فيهما سوا. وهما وهما مختلفان. آه. ألا لا وهما وهما مختلف. وهما وهما مختلفان مختلفون فيهما. هما هو هما الأول هما الأول وهما ألا فيهما. وهما وهما ما نهر وهما وهما مختلفون مختلفين <تصفيق> ها؟ عندك محاشر عليه؟ الله. ماذا كاتدر ما سمعت؟ هو صحي من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 وليره وهما مختلفان وهم وهما مختلفان فيهما ما شيء ثاني هنا حضورهما مختلفان تماما هما مساحه دي حسن وهما وهما زد مختلف ابعدها ابعده ثنتين؟ ساعد واحد بس ما احد شغله لا شكرا ساعد ما شغله ها على وش على ثانيه وين قوه سني حسن ش عارف وهما مختلفان مختلف فيهما قيل المتقدم من القول والفعل هو البيان لأن المجمل إذا تعقبهما يجوز أن يكون بيان وجب القضاء بكونه هو البيان وهذا ما ذهبوا بالحسين البصري واختاره صاحب الفصول والدواري وغيرهما من أصحابنا قالوا ويكون المتاخر منهما ناسخا لحكم البيان المتقدم ومبينا للمجمل مجمل وأولد عليه بأن نفس المبين نسخل المبين لكونهما كالشيء الواحد باتحاد فائدتهما فلو ثبت ذلك للزمه ان الكرة الثاني ناسخه للمجمل مبينا للمراد منه وهو تهافت صدق يعني تهافت حين تهاف دهبه... في الواقع جاء وهو ناسخ له. وفي ستبقيت. نفس الوقت هو مبين لك كيف ناسخ ومبين لا تهافت طيح الطوال هذا لا ودي داود من تهافت تلعبه اهي كان من قلعبه الله كان هذا ذاهم على كتاب تاه وتتهاقت تهافت يعني ما كلام فاضي ما هو شيء ما يبنى عليه ولا أدنى. حين تقول أنها مبين وتقول أنها منسوه منسو منسو المجمع الأول بجهه مبين ومنسو هذا ما يصح للكلام. حين ذاهم مبين معناه أن حكم ثابت. معنى <تصفيق> تناقض يعني تناقض تناقض يقول لك تناقض بتقول هذا كلام ما هو معقول ولا شيء هنا تهافت وان يكون المجمل وان يكون المجمل مبينا لمكان الناس مبين ولا مبين وان يكون المجمل ما هاشم الاول يبين يبين وأنا كون المجمل مبين لمكان النص إذا عاردو إلا على مبين عن ما سألت ها؟ يعني الثاني اللي نسخه المجمع. الثاني هو نسخة أول المجمل. ضروري أن يكون هذا مبين لأن ما بشي نسخ مبين. الإجمال. لمكان النص إذا عاردو على مبين. Ja muutimalanni makael bean, ja matanagotan. Ja oji babman akon, ja oji babman المبين الأول ما نسخه نسخ ال المبين الأول، إيه لأن معه ذحين ثلاثة، هذا هو الأول وهذا بيان له وهذا بيان ذي ثاني، ها الأول جاء وكده رتب على إن هذا إذا نسخته هذا فهو نسخ لهذا قال بل هي يمتنع أن يكون إذا نسخت هذا إنه نسخ هذا، ماذا مبين وهذا مجمل، قال ها يمتنع. قال واجيب منع كون نسخ المبين ماذا مبين نسخ للمبينة دي هودا بل بأسبروا ينسخ هذا ولا هو نسخ لهذا نسخ المبين نسخ المبين لجواز أن يكون للمجمل أحوال وأوصاف يبين بعض منها تارة وبعض أخرى أو وضي بعض الصحص آخر أخرى بين ذلك أن المصلحة قد تكون في أداء الفعل وقتا على وصن وفي, وفي أدائه وقتا آخر على وصن آخر فيكون الثاني ناس خلال الوصي الأول وكل واحد منهما مبينا للمجمل باعتباره مثل ويش؟ ها؟ بذل ويش؟ بذل ويش؟ هو؟ ويش؟ بذل ويش؟ هو قد يبين لك في حاله مثلا بذل وحينها بناء على أنك تكرم مثلا أهل المسجد وقال لك اكرم دولياك الحليقة التي اياك بعدها جاء لك ببيان أنك يكرم ديها ويكون ديها ناس خلدها وعمل بديها وكلهم بيان العام الأول. ولا يستلزم نسخ معيّنة. لا نسخ دولية. بس. بس بيان ثاني، بيان آخر. أرسل عليك البيان لا تعمل به، وعمل ذي البيان. وبيجوز إنه يعمل في بعض الأ بعض الأوصاف اللي قدامه ما النسخ كذي. النسخ كذي هو إنك تعمل بعض ما دون بعض هي أو قد. بيبيين الأول. الله. خالد نسخت زيّك. أنا جاوب كل راك كريم أهل المدرسة كلهم وارجع بيا أن ها قلت إلا دوليا تمام جاء بعدها قلت ها كريم دولية نسخت كل عاد كريم دوليا فعادهم بيا الأهل المدرسة كأني قلت إلا دولية التالي عادهم بيا الله ده طع لأن أهل المدرسة المخلود إنك لا تكرمهم دولية وده الحين أيوة أخرج دوليا كنسخت دوليا الكلام الأول واريد معدنا الشيء الاول قلت الله عاده موجود الاول اكرم اهل المسجد الا دولياك تمام اذا ماذا بيان ها ما مبين لو اساعد الناس وش عن هذا والله ايوه ما به مال ورجي يجيك بعدها اقول لك اكرم دوليه يكون اهل الناس خل دولياش لا عاد تكلم دوليه خلاص دوليه خلاص عاد تكلم المهم بل اكرم دوليه وفينا سال وقت ده يا هو مخصص وقال يا اكرم <برك> اهل المدرسة. هو بيان. ايسر. فيكون ثاني الناس خلوصل الاول وكل واحد منهما بيان المجمل باعتبار. ورد باننا نقطع بعد ورود البيان ليس المراد بالمجمل الا ذلك. بعيدة. وان سائر الصفات ملغاه. ما معد السبب لا لي يا جديد. بس سيادك. وانا عبا يصدق. قد يبين أتضحك. لك. مدريك ما علاقة. بعد الوصف الاول انت وصف ثاني ما عد الله هو. تمام. قلنا قالوا بنقطع بعد ورود الباء. ليس المرادب المُبيان إلا ذلك؟ لا هي عالوصلة بيني. ما مرادبه لا هو ما عند المرادبه غيره؟ لا. لأن قبل أن الوصل أول ما عند الوصل. قبل قبل ما. لا لا. قبل جالك شيء. قال إذا جالك مجمل وارجع جالك بعده بيان. فقال نقطع إن المرادب هذا الباء هذا ما عند به غير. ممكن نعدي يجي بيان لك ثاني مرة. لا يخرج عليه. أيوه التخصيصات بخري تدري كم على كم مرات وكلها بيان. نقطع بعد ورود البيان ليس المراد بالمجمل إلا ذلك وأن سائر الصفات ملقاه فرفع البيان رفع للمبين فرفع البيان رفع للمبين ولو سلم فالنسل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا للضرورة ولا ضرورة مع إمكان الجمع بأن يجعل المبين المبين هو القول, القول كما يجي هذا كله يعني المتقدم المفروض هذا كله إن علم المتقدم من القول والفعل وإلا في القول أو الترجيح يعني هذا بناء على نحابان قلنا المين هو الأول بناء على نحادرينها أما إذا جهل فالقول هو البيان وإلا في القول أو يتحل جهائية الفلافية أيه. يعني المفروض أن القول هو يحصل بها البيان لأنها أقوى بناء على المحابان. ولا ترجح يعني أن القائلين بأن المتقدم هو المبين اختلفوا مع جهل المتقدم فقال أبو الحسين البصري والامام المهدي أحمد بن حارثة عليه السلام في منظومته أن الجولة هو المبين لأن الفعل لا يكون بيان بنفسه بل لا بد معه من قول يضامه مثل صلوا وخذوا أو جرينة تدل على ذلك بخلاف القول فكان أولى يعني فيكون القول أو لا القول أولى في البيان الفعل بيحساهين هذا ما هو باين بنفسه يعني يعني كيف باين بنفسه هذا قلت على صلوا قولوا صلوا لو صلوا صلوا لا لا قيم الصلاة هذا مجمل وقول صلوا هو الشيء باين هنا بالفعل الفعل هذا ضروري من قول وهو قول صلوا ما رايت يعني ما هو راح يصلي كذا لو راح يصلي كده ما درينا انه باين هذا تقول صلوا هو يعني فالبيان بل فعل هذا ولا صحنكم أن يكون بيان إلا مع قول وهو قول تسلوا كما رأيتم يصلي وهي بيان اللي قولها أقيم الصلاة سوا ما, ما بين الوحي بس أو أما القول با بين ما هو بعيتي مثلا إذا قال الله أقيم الصلاة وخبر لهم كيف الصلاة الصلاة أن تستقيم كذا وتسبب كذا وتفعل كذا قال وقال السيد إبراهيم بن محمد في فصوله والشيخ أحمد في جوهرته أنه يجب الترجيح بينهما إذ قد صار لكل واحد منهما من العلقة والاختصاص بالمجمل ما أوجب التسوية بينهما فلا يحكم لأحدهما بالبيان إلا بطريق ترجحه فإن انت فالمرجح فالوقف فالوش فإن انت فال... فالمرجح فالوقف والمختار أن, المبي... أن المبين هو القول سواء علم المتقدم أو جهل وفاقة للجمهور للجمع بين الدليلين بأن يحمل الفعل على النجل هذا سيدنا عليه الجرال قال إن الفعل هو بيحتاج إلى قرينة قوام إنه هو القول دليل هو الفعل بيحتاج إلى قرينة قوام إنه هو القول ملزم التعارب من القول إنه هو مجح القول إنه قولتك فيه قول, إنه قول. ايه بعض عندك حقا جد قال ان الجول لا اذا اتعرض الجول والفعل فقال الفعل اقوال لا ان الفعل ما هو صير دليل لا بقول فقال جواه انضم الى القول فعل حق الصاحب الطبري قال اي يعني ها القلال قال اي قلال انا أهل الجمع بين الدليلين بأن نحمل الفعل على النجبة والخصوصية بخلاث ما إذا جعل المبين هو الفعل فإن علم تقدمه صار منسوخا بالقول كما تقدم أي إن إذا جاء لنا فعل وجاء بعده قول ومضادلف نحكم أن الفعل منسوخ فإن علم تقدمه صار منسوخا بالقول كما تقدم وإن جهل المتقدم لزما الغاء القول أو نسخة والمصير إلى ذلك مع إمكان الجمع بين الدليلين ولو من وجه باطل إذا لا يصاروا إليه إلا للضرورة، يعني إلى النسخة ولا إلى الغادة، إلى من ولا. ولا يذهب عليك أنه يجب أن يكون المتاخر من القول والفعل أن يكون المتاخر من القول والفعل غير متاخر عن وقت الحاجة إلى البيان، بما جي من امتناع تأخر البيان عن وقت الحاجة، والمسألة مفروضة في. يعني ذا ضروري. احناد الحين في البيان والخلاق قال لا لنكن ضروري ذاية. اللا يتأخر من. وقت يمكن العمل به. أما ما ضر منه ذاية. فيما إذا كان كل واحد. لا يعلم إذا مثلاً علمنا تأخر الغول. لا لا خلاص ما عده. إذا هذا ما تحاكي عنه لمرة. لأن العيوح ما للفعل على الند. من قرار المختار أن المبين هو القول سواء ما نتقدمه وجبه أو من جنبه. كيف اذا من ان تاخر قال الأولى الفعل فالاولى نقول ان يعني نعمل بالجول تقدم <تصفيق> ولا كيف ما كان قال ان احنا نعمل بالجول هو أقوى لأنها قوة من ديك وذا عندنا الفعل بس ابن حان قولنا من خصائص رسول الله بأس ابن حان قولنا من كده فيها جمعا بين الادلة كيف ما كان هذا هو جمع بين الادلة أما إذا تأخر القول يعني إذا عملوا سنتبه الفعل معنا أنك أبطلت القول بل كلية أنا أعترضنا على ذلك في القول ما ألقوبه موشي يا ذي أعترضنا على عليه في القول سألقوب هيا أي سألقوب القول والفعل والبيان قالوا للجمع بين الدليلين بأن يحمل القول س... آه آه بان يحمل القول على النذب أو الخصوصية ولا خاص برسول الله ما قال انا الجمع بين ادله كما هانوا وقالوا سبروك وغدل الجمع بين ادله قالوا او لا مهما امكن لو ما بالاب كانوا يقولون يا جمع بين الدليلين ما ارفعوا وايش يسبوا ويحملوا على الخصوصية او بغدل القول هم ما يوقفوا وقال قال الجمهور الأول هيا سو في ما إذا كان كل واحد منهمان قال وهنا والمسألة مفروضة فيما إذا كان كل واحد منهما محتملا للبيان والاحتمال في ما جاء بعد وقت الحاجة بل يتعين للنسخ سواء كان جولا أو فعلا جولا واحدا إلا عندما يزخر البيان عن وقت الحاجة بما سقديك ما هو ما هو بخاص إذا جاء إذا, إذا جاء فهو ناسخ ما عدهم بينه <تصفيق> لا بيان, <مع من بلوان> <والناسخ> بيان. <تصفيق> كلها بيان والمساله مفروضة أنها بيان ايوه المساله مفروضه انها بيان نقول ما كان له ناس بيان ما هو بيان ايوه <مع> ما هو بيان انتوا يعني بيان الحكم <تصفيق> لا حين يبين لك أن الحكم هو خاص بي سوا سوا ما هم بيين المبنس يبين هل بيين هلا بيين <تصفيق> هلا بيين <شاش> <تصفيق> سوا هم بيين لك أنه إن جاء الحكم لو ما جاء الناس أنه هنج عمل بها على طول <تصفيق> ودا طرح إن ماذا الفضل ما بين إذا قلت لك من القوم إلا زيد إذا هو مباشرة بعده قالوا مخصص وإذا قلت تأخرت وقت يمكن العمل قالوا ناسخ وهو مثل ناس المثال من القوم قلت لك لا زيد قالوا مخصص إذا قلت بعد قليل قدام كان العمل قالوا ناسخ هل ما يقولون تقول داياه رفع وده داياه دفع موجهة موجهة موجهة كلها موجهة إنك عارتين جبال قوم غير المرأة جبال غير زيت <تسكيل> آه <حسن> ها زيت ايو ما اللي ها ما انت حسن ما انت حلوه ها ها ها ها انا نحن